لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأيطان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سبدا ومن خلفهم سبدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وَتَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ نَمْتُمْ يُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اسْتَمَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآتَاهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبين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 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنسه لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم استبعوا المرسلين استبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا دُونِ عَنِّي شَفَاعَةٌ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ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 إن كانت إلا طيحة واحدة فإذا هم يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُنْ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَينَهَا وَأَقْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ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 ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك كالعرجون القديم لا الشمس لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلكه يسبحون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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط متقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجل بما كانوا يكسبون ولو نكاء لطمثنا على أعينهم فاستفقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فباستطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشأوا لما سخناهم على مكانفهم فما استطاعوا مضيَّوا ولا يرجعون ومن عمّرهم نكّسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبع له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذّر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين لَمْ يَرَوْا أَنَّ قَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَايَشْكُرُونَ وَاتَّقَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُ لَنَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرٌ فَلَا يَحْزُنُ كَقَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُتَرَوْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإلى أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو القلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ